فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقتمهم فشدوا الوتاق فشدوا الوتاق فإنما منن بعض وإما فيدا أن حتى تضاع الحرب أوزارها ذلك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 يا ايها الذين امنوا اذا إن انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 وكأن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بجنة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وشقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم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 119. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 110. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 111. فقد جاء أشراطها 112. فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم 113. أنه لا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 111. طاعة وقول معروف 112. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفق الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضرح قانهم ولو نشأ لرأناكهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل وأخباركم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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنون 119. وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 110. إن يسألكموها فيحفكم ترخلوا ويخرج أضوانكم 111. ها أنتم هؤلاء تدعون لتم يكون في سبيل الله فمنكم من يبقل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء